ثُمَّ عَوْنٌ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِالسُّحْثِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَكَمٌ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا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 وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي أولئون الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبي هُنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لله